أفسحر ها أن أنتم لا تبصرون إصلوا ذا فاصبروا سكئين على سرر مصطوفة وزوجناهم بحور والذين آمنوا واتبعتهم قمنا انفن تبينا من ربك بك كاني وانا ما جنون به غيب المنون قلت ربصوا فإني معكم من المتربصين